جرب جرب جرب جرب, جرب, جرب جرب جرب جرب ان تغير ط ر ي ق ة حياتك نعم،, نعم حياتك كلها هل تظن أ ن ا ل أ م ر بهذا التعقيد كل ما تقوم به من أ م و ر ح ي ا ت ي ة لن تغير فيه شيئا مجرد إ ض ا ف ة ن ف س ي ة د ق ي ق ة ا ن و الخير احتسب ا ل أ ج ر عند الله في كل شيء في أ ك ل ك ونومك وعملك ودراستك اصطحب نيه ط ا ع ة الله وسترى الفرق هناك في ا ل آ خ ر ة جرب, جرب, جرب, جرب.